الذين آمنوا وهادروا وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وهعظوا وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم